اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين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 فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وبارك لنا اللهم فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا اللهم هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرض المسلمين وارزق اللهم من ليس له بنات وبنين وفك أسر المأسورين, وفك أسر المأسورين اللهم أسعد كل أهل بيت بفك أسيرهم اللهم اسعد كل اهل بيت بشفاء مريضهم بشفاء مريضهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم, اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم, اللهم, اللهم وسع لهم في قبورهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبس وبالسيئات عفوا وغفرانا واغفر لنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه وارحمنا اللهم اذا صرنا الي ما صاروا اليه تحت الجناز والتراب وحدنا اللهم أنس وحشتنا في القبور اللهم أنس وحشتنا في القبور يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب إلهنا إلهنا إلهنا يا الله يا رحمان يا رحيم يا جواد يا كريم يا غفور يا ودود يا ودود اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومعلمينا ومشايخنا ومن له فضل علينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع اخواننا المستضعفين في غزه اللهم كن مع اخواننا المسلمين المستضعفين في غزه وفي فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي الشيشان وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم اطفالهم اللهم ارحم اطفالهم اللهم ارحم اطفالهم اللهم ارحم اطفالهم اللهم ارحم اطفالهم اللهم ارحم اطفالهم اللهم ارحم أطفالهم اشف مريضهم اشف مريضهم عاف مبتلاهم تقبل موتاهم تقبل شهداءهم ارحم موتاهم اللهم كم معهم اللهم كم معهم اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم انهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم بها عن رحمه من سواك اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم بها عن رحمه من سواك إلهنا الهنا من تسلط عليهم فتسلط عليه من تسلط عليهم فتسلط عليه من مكر بهم فامكر به فامكر به, فامكر به بعزتك يا عزيز وبقدرتك يا قدير يا جبار اللهم عليك بمن اعتدى عليهم اللهم عليك به فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اقتلهم اللهم عذبهم اللهم عذبهم في الحياه قبل الممات اللهم اشف صدورنا اللهم اشف صدورنا اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه اللهم انهم قد في الارض فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم من عندك سوط عذاب فصب عليهم من عندك عذاب بعزتك يا عزيز يا جبار اللهم اشف صدورنا بعاجل نصر إخواننا اللهم اشف صدورنا بعاجل نصر إخواننا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور بعزتك يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجبارين